الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء.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 صالحات لهم مغفرة لهم مغفرة واجر كبير اسما زين له سوء عمله فراى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 وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ ذُكَرًا وَإِنَاثًا وَجَعَلَكُمْ أزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ عُمُرٍ وَلَا من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائب شرابه وهذا, وهذا ملح أجاب ومن كل أن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليا وتستخرجون حليا تلبسونها وترلف الكفيهما واخر لتبتغوا من فضله ولا عل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ إِلَّا خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الله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 فكيف كان كثير؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثماراً مختلفاً ألوانها؟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 العزيز الرفيع إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرقوا على يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب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 من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا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 ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير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 أَمْ أتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لئن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 لصِنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِصِنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَو لَم يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وَلَوْ يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظَهْرِهَا من ما ترك على ظهرها من دابة ولكن وكان بعباده بصيرا